بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مباركا فيلك المحب ربنا ورضا صلى الله وسلم وبرك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أليه الصديق وبعد. فلازل حديثا وصولا من تفريق الله سبحانه وتعالى حول الخراءة في هذا التفسير المبارك وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ العالم عبد الرحمن لناصر السعدي رحمه الله تعالى نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ودعا يقول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببهم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه فلا تنال محبه الله ورضوانه وثوابه الا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنه وامتثال امرهما واجتناب نهيهما فمن فعل ذلك احبه الله وجازاه جزاء المحبين وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه فكانه قيل ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها فاجاب بقوله وهذه الآية تسمى باء الامتحان والاختبار والامتلاء فمن زعم محبة الله تبارك وتعالى فيم الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ فلكل شيء دليل لكل شيء دليل فمن ادعى الإيمان فالايمان له دليل ومن ادعى الإسلام فالإسلام له دليل فمن ادعى الإسلام فاين اركانه ومن ادعى الإيمان فأين أركانه فلا بد ان نجمع بين التصديق والعمل حتى تصدق الدعوات قال تباره وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذا وهذا يكون بالتصديق والامتثال بالتصديق والامتثال بالتصديق الذي وعملوا القلب هو قول القلب وقول اللسان، وبالعمل الذي هو عمل القلب واللسان والجوارح هذا هو التصديق بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فإن كان التصديق قويا عاليا كاملا كان الامتثال الأوامر والنواهي كاملا وإن كان ناقصا كان الامتثال لذلك ناقصا وإن كان منعدما كان هذا التصديق من منعدما لأنه لا يمكن أن يكون عندنا أصل تصديق ولا يكون عندنا أصل امتثال بعمل الجوارح. فالله تبارك وتعالى جعل هنا الشرط واضحا. قل إن كنتم تحبون الله ما علمت ذلك والمحبة عمل قلبي. المحبة عمل قلبي. فإن زعمت وجود عمل القلبي ما يصدق من عمل الجوارح فاتبعوني يحببكم الله والاتباع ما هو امتثال الاوامر واجتناب النواهي فدل هذا على أن الصادق بمثال هذه الآية وعلى أن الصادق هو الذي يجمع بين التصديق وبين العمل، وأن الدعاوة لا تقبل حتى هي لا تقبل في دنيا الناس الدعاوة لا تقبل في دنيا الناس إلا ببرهان إلا ببرهان فالزوجة تدعي محبة زوجها أين برهان ذلك تخونه ولا تمتثل أمره وترتكب ما ينهى ثم تزعم محبة كاذبة والزوج الذي يدعي محبة زوجته ومع ذلك يضربها ويظلمها فأين المحبة؟ والجار الذي يدعي حسن الجوار ويؤذي جاره صباحا ومساء كل هذه الدعاوة لا تقبل إلا بدليل فإن زعمت الإيمان والإسلام فما الدليل؟ فما الدليل؟ فما هو الدليل؟ الدليل نطق اللسان بالشهادتين فقط لو علم الكفار ذلك لنطقوا بهما ولا أراح أنفسهم من الحرب ومن المواجهة لو علموا ذلك ولكنهم علموا أن ذلك يتبعه عمل يتبعه ولاء نظراء يتبعه تغيير منهج واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا اليهتنا الشاعر المجنون ولا شك ان ترك عمل فعلم هؤلاء ان لا اله الا الله لابد بد فيها من عمل فالترك عمل والامر عمل هذا هو فقه المشركين فكيف لا نفقه ما يفقه هؤلاء سبحان الله فلو كانت القضيه قضيه النطق باللسان لاصطلح هؤلاء لكن ائنا لتاركوا اليهتنا لشاعر مجنون فنترك وبالتالي تتغير ستغير نظام الحياة سيتغير النظام سنسفه آباءنا ونسفه أجدادنا كانوا على سفة لما عبدوا الاصنام فهذا قلب للنظام إذا قيل لهم لا إله إلا الله فآمن الدعاء المحبة أين الذلي أسمع الأذان ولا أجب صوم لا, لا, لا, لا صوم زكاه أبخل بها حج لا لا حد جهاد لا أي من عمل من أعمال بر لا يوجد لم يعمل خيرا قاس فكيف يكون صادقا إنها آية الامتحان آية الاختبار في الصدق فإن الصدق له أمارات إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وأتى ولم يخشى إلا الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلئت عليهم ما يتوزلتهم إمان وعلى ربيهم يتوكلون الذين يقلبون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافقوا بالحق وتواصل الصالح. فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اما من لم يعمل فانه لم يتبع اين الاتباع ولا شيء يدل عليه الا عمل القلب كذب عمل القلب هذا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ولو وجد عمل القلب من المحبه من المحبة لوجد الاتباع وإذا عدمت المحبة لانعدام الاتباع فحسبنا انعدام المحب، فإذا لم يكن محبا لله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أصل المحبه فهذا يكفي أنه ليس مؤمنا أما إن كان عنده أصل المحبه فلابد أن يقابلها أصله العمل الدال على المحب أنت تحب هذا الشيء ولا ولم تذقه مرة واحده مع إمكانية ذوقه نفسي قبل ما اموت أكل كذا أو أطعم كذا أو أشرب كذا في تفضل كل ساعة تفضل ولا يطعم هذا ولا يذوقه وكلما جلس المدسان قال نفسي نفسي أتمنى أنا أحب كذا جدا من الطعام ومن الشراب ونقدمه تفضل تفضل فإذا ليه أنصره عنه إن قال ثلاث مرات أمامك هذا ولم يطعم ما يحب ثم جاء الرابع يقول لك ذلك فسيكون تعليقك على هذا أنت انت كاذب فكينا بقى منك دعنا من الكل ما سوعت البحر ما تفضل ايه في في ايه عقولنا طيب إذا كان بقى خمس صلاة في اليوم والليله في اليوم مش في العمر الحج في العمر الزكاة ان استطعت وبلا وكد لديك كان يصاب حال علي الحول الصوم ان قدرت طب والصلاه إن حصل لك الإنصاب ما في الإنصاب للصلاة خمس مرات في اليوم والليل. نهيك بقى عن الصلاة مع الصوم مع الزكاه مع الحج عن جميع هذه الأعمال التي هي في الحقيقة تصديق لهذه الدعوة كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضى؟ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب هذا الدليل على صدق هذا الإيمان يبقى اذا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تجد الآيات في القرآن تجد الآيات كلها تتضمن ذلك جميع الآيات في القرآن تتضمن ذلك ما في دعوة مجردة إنما مجرد التصديق هذا اللي في القلب وخلاص. وتدعيه فما دليله ما دليله ما امارته كما قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله وتعالى في معارج القبول وما وجد من كلام السلف. أن الإيمان هو التصديق يعني مجرد عن, عن, عن أي شيء آخر إلا أنه هو التصديق فإنما المراد به التصديق الإذعاني الذي يتبعه الانقياد بأعمال الجوارح وذا التصديق فصدق اللي الذي يتبعه ليدل يدل عليه القياس لعمل الجوارح هذا هو التصديق المراد وليس مجرد التصديق المنعزل عن ترجمة هذا فاتبعوني يحببكم فاتبعون ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات إلا من ثابه وآمن وعامل عملا صلاحاً اليمان بضع وسبعون الشعوب أعلاها لا إله إلا الله أدناها إما تطير أذعى كل هذا يتركز في كلمة التوحيد نحن لا نعرض أن كلمة التوحيد ان شاء الله بإذن الله يحصل بها المجاة لكن من قالها محققا شرطه انما من قال لا الله وخلاص لا من قالها محققا شرطه من قالها صدقا من قلبه من قالها مستيقن بها قلبه من قالها غير شاك فيها من قالها يبتغي بذلك وجه الله إنما من قالها بلسانه ليست هذه القضية وإلا لقالها المشركون يبا هذا هو الدليل هذا هو الايه الدليل على أن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو علامة الصدق في المحبة التي هي من أعمال القلوب كيف بقى أن يكون في القلب محبة وخوف ورجاء وتوكل وإنابت المحبة كيف يكون بقى في القلب محبة ورجاء خوف وتوكل وإنابت وإخبات كل هذا ويلقى الله بلا عمل عامله خداع هذا الكلام هذا الكلام خداع سبحان الله هل أتى به مصر واحد في نصوص الكتاب والسنة نص واحد حتى تاته إلى متشابه لم يعمل خيرا قط فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط وكل هذه النصوص لا وزن له طيب راجعت كلام العلماء في لم يعمل خيرا قط هل رجعنا كلام العلماء ذكرنا تعليقا للعلماء في هذا لم يعمل خيراً قد من مراد بذلك من عمة السنة والعلماء المعتبرين وإلا لم يكن لهذه الآيات والنصوص المتباصرة في هذا الباب معنى يعمل عليها ورغبه عليه سوى فقط الإيمان الواجب والإيمان المستحاب فلا يكون إيمان الركن إلا بقول القلب وقول اللسان وما عاد ذلك فهو دائر بين الإيمان الواجب وبين الإيمان المستحب وإن لهذا الإيمان نواقض من أعظم هذه النواقض من أعظم هذه النواقض فرق العمل بموجب قول القلب وقول اللسان فمن أعظم هذه النواقد فرق العمل بموجب قول القلب وقول اللسان ألا إن في الجسد مضغف إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ومن الممتنع أن يكون الإنسان مؤمنا ثم يعيش ظهره لا يسجد لي سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا حج إلى بيت الله الحرام إلى غير ما ذكر شيخ الإسلام قال ولكن لا يكون هذا إلا مع زندقه في القلب لا مع إيمان صحيح فالذي ذكر الشيخ رسال هنا ذكره هو أعمال الجوارح ألا تصدق ذلك أو تكذبه العينان تذنيا وزنهما واليدان تذنيا وزنهما والقلب يهوى يهو ثمن يهو يهو والفرج يصدق ذلك او يكذبه يصدق ذلك أو كده فلكل شيء أمارة وعلامة فإن كنتم تحبون الله ودعم القلبي فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم دماء تحب في الاتباع إن المحب لمن يحبه مش مكذب وإنما مطيح وإنما مطيح فأنا ما أدري سبحان الله كيف يقيم الإنسان عروشة مساله على لفظ عام ويترك هذه النصوص المتفاضره اذا من باب اولى نعذر الخوارج حينما بنوا منهجهم على لا لفظ واحد مجمل أو متشابه وانما الفاظ متعدده من القران ومن السنه ومع ذلك ما في نحورهم ولو استدلوا بعشرات النصوص أو المعتزلة أو الأشاعر أو الجهنية أو غلاة الصوفية أو أي طائفة أو أي فرقة فإنها سبني نصوصها تبني عروشة مناهجها على هذه النصوص المتشابهة وكان ليس في المسألة إلا لم يعمل خيرا قط يعني عايزين إيه لنعمل خياراً قط وخلاصه لا نقل الله وفي نهاية الجنة بمقتضى هذا القول مقتد هذا القول مقتضى هذا القول بشرط على العين والرأس والله كل الدين في هذا القول والله كل الدين في هذا القول لا اله الا الله نحن ما نعارض ابدا إن هذه الكلمة عظيمه بل لا اعظم منها على الاطلاق ولكن الكلمه التي تقال بشرطها وتقال باركانها وتقال ب بعيدا عن نواقضها فرياده الكلمه نواقض فانكار انكار المعلوم من الدين بالضروره ناقض فسب الله ورسوله ناقض وفرق العمل كلية فلا ياتي باي عمل من اعمالي هو من اعظم المواقف ومن اعظم الاعراض والله سبحانه وتعالى قال الذين كفروا عما انذروا معرضون ومن اضل من ذكر ذكر ربه ثم اعرض عنها إن من المجرمين منطقمون فالاعراض والترك ولو كان مع الايمان بان الله اوجب وان الله سبحانه وتعالى فرض وان الله كذا لانه كاذب في هذه الدعوه كاذب في هذه الدعوه وان قال ما قال لأنه ترك جميع الأعمال ولم يأتي بعمل، ولهذا شيخ الإسلام ابن ثمية رحمه الله تعالى قد ختم مختطرة في الإيمان الأوسط بهذه العبارة وهي قوله رحمه الله تعالى ولا يكون الرجل مؤمنا إذا لم يأتي بشيء مما أجبه الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الواجبات وليس من مطلق العبادات كان يقول يسبح تسبيحه أو يحمد تحميده أو يكبر تكبيره أو يرد سلاما أو غير ذلك من هذه الأشياء التي قد يتشدق لها البعض يقول خلاص يعني هو في واحد لم يرد السلام في واحد ما ألقى السلام في واحد ما تسبح تسبيحه نقول ليس المراد من هذا الكلام وجود هذا ودي مش المسألة اللي محك الخلاف ان يوجد من يسبح يوجد من يحمد يوجد من يكبر يوجد من كذا لانه لو اننا قلنا بان الحد الفاصل في العمل من التركي اخطر انت مش مشكله عايز تقول تسبيحه معاك معناه اننا لا نعتقد ذلك لكن معاك عايز تسبيحه خلاص عايز تحميده خلاص عايز يقول الله الله معاك الله الله المسألة هي ماذا لو لم يقل الله الله المسألة هي ماذا لو لم يلقي, مات يلقى السلام لأن البعض قد يقول كذا. ايه الكلام هذا لا يعقل واحد ما عمل خيرا قط. نحن لا نتكلم في يعقل واحد او ما يعقل واحد لان هذا كلام محسب وحن نتكلم عن العين الفلاني المعين. لكن نحن نتكلم عن المسألة إذا لم يوجد عمل سلم أنت بقى أنت تعتبر العمل إن تسبيحة معاك بتعتبر العمل الحمد لله واحد كان فأل الحمد لله. واحد أكل فتم الله مرة في حياتك مش في لذلك السؤال بقى إذا لم يأتي بهذا العمل ولأن هذا يناقض الكلام لأنه لو أتى بالسلام اللي أنت تظن نوم عمل الخيري يبقى اذا الله اخرج على كلامك أقوى من ما ما عملوا خيرا قط يبقى ما لأن هذا السلام في ما تقول أنت هو من الأعمال طيب يبقى لا يمكن يكون لم يعملوا خيرا قط إنه ما سلموا أكيد سلموا أكيد إنه ما أكيد حمدلو أكيد بسمله أكيد حوقله أي شيء من هذا الجنس الذي قد يقال ويزعم السؤال لو لم يأتي بهذا ولا مرة حات طبعا مستحيل يكون مؤمن خلاص مش مؤمن نقول هذا هو بيت القصيد إن كلامنا من مات ولم يأتي بخير قط فهل يكون منا ام لا الجواب أن تقول أن تقول انه مؤمن ناقص الايمان ونحن نقول ليس مؤمنا فاما ان تقول خلاص مش مؤمن وبالتالي توافقنا وان اختلفنا بقى فيما يتحقق به هذا وهذا نحتاج اليه عند النزول على الاعيان او انك تقول يكون مؤمنا وبالتالي قد نقط عروش ما بنيت لا بد اذا في هذه الايه من تحقيق الاتباع الاتباع هذا كامل او الاتباع هذا ناقص الاتباع هذا يكون بالاتيان بالواجبات والسنن الاتباع هذا يكون بالاتيان ببعض الواجبات دون بعض وبعض السرور نضن بعض إلى أخره كل هذا الاتباع لا يخرج من ملة الإسلام لو نقص يعني في أنقص في واجبات أو ارتكب بعض المحرمات لكن لم ينقض قط ولم يتبع قط ولم يأتي بشيء قط يدل على هذا سوى أنه قال لا إله إلا الله فهل تقبل هذه الكلمة دون القيام بلوازمها ومقتضياتها نعم فاجاب بقوله قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بس هذا هو الجواب اللي الكلام للكلام المتكلمين من الصفحة ده قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فما حقيقة اتباع الرسول وصفت هذا الاتباع فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها أجاب بقوله قل أطيع الله وأطيع الرسول طيب إن تولوا فإن الله لا يحب الكافر. نعم قل أطيع الله والرسول بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر فإن تولوا عن ذلك فهذا هو الكفر والله لا يحب الكافرين. خلاص يكفي فإن شاء الله All